عنروض <تصفيق> بال We <laughs> أم <تصفيق> حاسبتم Come to God. One Amen. <laughs> غَالِقُ اللهُ العَظِيم أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم yeah Thank <laughs> you. dan yang ku وليأتي الله ما في صدوركم ولما حصابكم in mm -hmm.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 إذا ضابوا في الأرض أو What is Kamu.